بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العويم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا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 وَثوَةِ جِبال فَكَت السَّرابَ إِ جَهَنَّ مَكََت مِرصَادَ للِطغينَ مَأَبَ ل بِثينَ فيِيهَا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 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ثُمَّ قُلْنَا لَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا أداء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 رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا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 عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يذاه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترى